أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فام والكتاب المدين وَهُوَ كُلُّ أَمْرٍ خَتِيمٌ أَمْرًا مِنَ عِنْدِهِ دَابَّةٌ إِنَّا كُنَّا مُخْلِمِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْعَلِيمُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما مِنْ قَبْلُ فِيهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ يَطْوِي يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ دُخَانًا مُبِينًا يَغْشَى مَا هَذَا عَذَابٌ أَمْ هُوَ رَبَنَا يَصْعَنُ مُنذْ كَانَ دَاءٌ مِنَ الرَّسُولِ لِي ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُ وَقَالَ الْمُعَلِّمُ مَجْنُونٌ إِنَّكَ تَشْكُو عَذَابَ قَلِيلٍ انما بقيت البقشه كبر ا انما من تكين ولقد ختمنا قبل من قوم العون وجاءهم رسول كريم ان اد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 وَإِنْ مَنِ اسْتَأْمَنُهُ فَاعْتَزِلُوهُ سَنَدْعُ رَبَّهُ لِيُهِينَهَا أُولَئِكَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَاشْرِبُوا عِبَادَ اللَّهِ لَن تَنفَعَكُمْ وَتَرَى كُلَّ دَهْرٍ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مِنْ مَغْرَقٍ كَمَتَرَى جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَذِكْرُ الرَّحْمَنِ وَالْقَانِتِينَ وَنَعْمَةٌ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ جِئْنَا بِعِبَادٍ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَاءً مِّنَ الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ لَن نَّؤْثِرَكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ فَأَكْثِرُوا بِآيَاتِنَا إِن كَانَ مُدْرِكًا وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ما إلا ولكن لَا يَعْجِزُهُ مَا خَلَقَهُنَّ إِنَّهُ لَذُو حَكْمٍ عَلِيمٍ تَصْفِينِ قَاطِلٌ مِنَ الْعَنِينِ يَوْمَئِذٍ مَوْلًى لِّلْعَنِ مَوْلًى شَرِئَئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَرْضَى اللَّهِ إِنَّ يَوْمَهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْقَوِيُّ من شجاع الضفر قام الأتين كلم المجني يغيث البطون كولين حنين دول إلى سواء الجحيم فَمِنْ دُونِ طَرَفٍ مِنْ عَذَابٍ حَمِيمٍ نُزُقٌ مِنْكَ أَنٌّ كَثِيرٌ في جنات وعين يلبسون منسدك واستبرق متقابلين سلاسل وزوجناهم بجسدنا ينعمون يدعوننا بِكُلِّ نَفْسٍ أَمَتٍّ آمِنٌ لا يَجِيءُونَ فِي هَٰذَا الْمَوْتِ إِلَّا الْمَوْتَ سَنُؤْلاَهَا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ طُغْلَنَ رَبِّكَ لَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّ جَعَلْنَاهُ بِالْكَانِ كَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي فِي